يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَبَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ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 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَظُنُّونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَوْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يئبى الشهداء اذا ما جعروا ولا تسأم ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل لَكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تُرْتابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تَبْدُولُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم